إذ ناداه ربه بالواد المقدة طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فأهديك إلى ربك فتخشى فراه اللاية الكبرى فكذب عاصا ثم أدبر يسعى فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله خلقنا أم السماء بناها وفع كهفها فتواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج وَمَا تَتَذَكَّرُ الْغَيُّ وَالسَّلَامُ مَا سَاعَ وَبُلْزِزَةُ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ قَامَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهَنَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تَسْأَلُونَكَ عَنْ أَثَاثِ فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى